في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاماق الإصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وَلَهُ شَاءَ ٱللَّهُ لَا عَنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ 117. منة خير من مشركة ولو أعجبتكم 118. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 119. ولعبد مؤمن خير من مشرك وَلَئِنْ أَجْبَكُم أَلَا ِكَ يَذْعُونَ إِلَّا النَّارَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَن مَّحِيضِهِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَسُنَّةَ اللَّهِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ إذَا تَقَهَوَّْ فَأتُهَُّ مِن حَثُ أَم رَْكُمل إَّ الله غَ يُحب التََّّابينَ وَيحُِّ المُتَقَهِرِي